بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود بعاد بالقارعة Famma thamud, fahulikou bittawiy. Vamma gaddul, fahulikou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 لندع لها لكم تذكرا وتعيا أذن وعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرخبال الجبال فدكت دكتة واحدة فيوم إذ وقعت الواقعة ونشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية yoma izin turgunla taşfamın kum kafiya. fâ ama man öti kitabu biyeminî he. fayqul hamuqru kitabi. inni zvan tu mulaqin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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاوِيَهْ مَا أَوْنَاعَنِّي مَا لِيَهْ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 innu islin la ya'kulu illa al-hati'un fala aqusimu huwa Qalilamma tu'minun wala biqawlikah qalilan ma tadhkerun Tanzilun mir rabbil alamin walem لا أخذنا منه باليمين ثم لقظعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لا نعلم أن نا منكم مكذبين. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فسبح باسم رَبِّكَ الْعَظِيمِ